قال الإمام بنجريد رحمه الله تعالى في القول في الاختلاف الثالث قال أبو جعفر الثالث بعد ذلك الاختلاف في أفعال الخلق فقالت فرقة ممن ينتقل جملة الإسلام ليس لله عز وجل في أفعال ماشي. الثالث بعد ذلك الاختلاف في أفعال الخلق فقالت فرقة ممن ينتقل جملة الإسلام ليس لله عز وجل في أفعال خلقه صنع غير المعرفة التي اعطاها للفعل كما اعطاها الجوارح التي بها يعملون ثم أمرهم ونهاهم فمن شاء منهم أطاع فله الثواب ومن عصى فله العقاب قالوا فلو كان لله جل ثناؤه صنع في أفعال الخلق غير الذي قلنا بطل الثواب والعقاب وهذا قول القدريه وقال آخرون منهم جهم بن صفوان وأصحابه ليس للعباد في أفعالهم وأعمالهم صنع وإنما يضاف إليهم ذلك كما تضاف حركة الشجرة إذا حركتها الريح إلى الشجرة وليست لها حركة وإنما حركتها الريح وكما يضاف طلوع الشمس الى الشمس وليس لها فعل وانما اطلعها الله وكذهاب الحجر اذا رمي به وليس له عمل وانما ذهب بدفع دافع وقالوا لو جاز ان يكون فاعل غير الله جاز ان يكون خالق غيره وقالوا لا ثواب ولا عقاب وإنما هما طينتان خلقتا إحداهما للنار وأخرى للجنة وقال آخرون وهن وقال لك من كلها أقوال ضاطلة وإنما الصواب قول أهل السنة وجماعة أن الله خلق الأشعة وغنطرها وعالمها وأحصاها وعطى العباد مشيئة واختيارا وجعلهم فعلا واختيارا يختار الخير ويختار الشر ويعنيه هذا ويعنيه هذا ولهذا قال جل وعلا ان الله خبروا ما يصنعون أن تقولوا ما لا تفعلون خبروا ما تعملون وقل اعملوا فجعل لهم أعمالا وأفعالا وإرادا وما سبحانه وتعالى سبق في علمه ما قدره وقضاه جل وعلا نعم ولكنه أعطاهم اعمالا وأعطاهم اختيار وما أمرهم ونههم جل وعلا نعم وقال آخرون وهم جمهور اهل الاثبات وعامه العلماء والمتفقهه وقال وقالهم وقال اخرون وهم جمهور اهل الاثبات وعامه العلماء والمتفقهه من المتقدمين والمتاخرين ان الله تعالى ذكره وفق اهل الايمان للايمان واهل الطاعه للطاعه وخذل أهل الكفر والمعاصي فكفروا بربهم وعصوا أمره قالوا فالطاعة والمعصية من العباد بسبب من الله تعالى ذكره وهي توفيقه للمؤمنين وباختيار من العبد له قالوا ولو كان القول كما قالت القدريه الذين زعموا أن الله تعالى ذكره قد فوض إلى خلقه الأمر فهم يفعلون ما شاءوا لبطلت حاجة الخلق إلى الله تعالى ذكره في أمر دينه وارتفعت الرغبة إليه في معونته إياهم على طاعته قالوا وفي رغبة المؤمنين في كل وقت أن يعينهم على طاعته ويوفقهم ويسددهم ما يدل على فساد ما قالوا قالوا ولو كان القول لو كلا لولا انه سبحانه هو الفعال المفيد لما كان هناك فائده في دعاء والطاعات فهو سبحانه يعينهم ويوفقهم ويثيبهم على طاعاتهم ويعاقب من عصى وخالف أمره لانه عصى بفعله وخالف بفعله الذي له في قدره وله في اختيار عفا الله عنك قالوا ولو كان القول كما قالوا من أن من أعطي معونة على الإيمان فقد أعطيها قوة على الكفر وجب أن لا يكون لله جل ثناؤه خلق هو أقوى على الإيمان والطاعه من إبليس وذلك أنه لا أحد من خلق الله يطيق من الشر ومن معصية الله ما يطيقه قالوا وكان واجبا أن يكون إبليس أقدر الخلق على أن يكون أقربهم إلى الله وافضلهم عنده منزله قالوا وأخرى أن القوة على الطاعة لو كانت قوة على المعصية والقوة على الكفر قوة على الإيمان لوجب ان يوجد الكفر والإيمان معا في جسم واحد في حال واحدة لأن السبب إذا وجد وجب أن يكون مسببه موجودا معه. وجب لأن السبب إذا وجد وجب أن يكون مسببه. الله وجب أن يكون مسببه موجودا معه. كالنار إذا وجدت وجب وجود الإسخان مع وجودها، وكالثلج إذا وجد وجب أن يكون، وكث إذا وجد وجبت. وكالثلج إذا, وج... ك... إذا, وجد... إذا وجد وجب. إذا, وجد... وجد إذا وجدت. وجد وجب التبريد. التبريد وجود الإسخان مع وجودها وكالثلج إذا وجد وجب التبريد معه. نعم. قالوا فإذا فإن كانت القوة جائزا وجودها وعدم أحدهما. كاليد التي قد توجد وهي لا متحركه ولا ساكنة, ولا ساكنة لعجز محلها فقد يجب أن يكون جائزا وجود القدرة على الطاعة والمعصية والعجز عنهما في حال واحدة في جسم واحد قالوا ففي استحالة اجتماع العجز والقدرة في حال واحدة في جسم واحد الدليل الواضح على اختلاف حكم القدرة في الجوارح للفعل والجوارح والقدرة للعمل سبب وليس كذلك الجوارح قالوا وإذا كانت القدرة للفعل سببا وجد وجود مسببه معه قالوا وإذا كان ذلك كذلك وكان محالا اجتماع الكفر والإيمان في جسم واحد في, حال واحد في حال واحدة علم أن القدرة على الطاعة غير القدرة على المعصية وأن الذي تعمل به الطاعة فيوصل به إليها من الأسباب غير الذي تعمل به المعصية فيوصل به إليها من الأسباب وصح بذلك فساد قول من زعم أن الله عز ذكره قد فوض إلى خلقه الأمر فهم يعملون ما شاءوا من طاعة ومعصية وإيمان وكفر وليس لله جل ثناؤه في شيء من أعمالهم صنع قالوا فإذا فسد قول القدرية الذي وصفنا قولهم فقول جهم وأصحابه الذين زعموا أن الله تعالى ذكره اضطر عباده إلى الكفر وإلى الإيمان وإلى شتمه والفريه وأنه ليس للعباد في أفعالهم صنع أبطل وأفسد قالوا وذلك أن الله تعالى ذكره أمر ونهى ووعد الثواب على طاعته وأو واوعد العقاب والعذاب على معصيته فقال في غير موضع من كتابه اذ ذكر ما فعل بأهل طاعته وولايته من أهل كرامته لهم جزاء بما كانوا يعملون وإذ ذكر ما فعل بأهل معصيته وعداوته من عقابه إياهم جزاء بما كانوا يكسبون قالوا فلو كانت الأفعال كلها لله لا صنع للعباد فيها لكان لا معنى للأمر والنهي لأن الآمر يأمر غيره لا نفسه وإذا أمر غيره فإنما يأمره ليطيعه فيما أمره وكذلك نهيه إياه إذا نهاه قالوا فهذا أمر الله تعالى ذكره قالوا فهذا أمر الله تعالى ذكره ونهى في فهذا الله تعالى ذكره ونهى في قولنا وقول جهم واصحابه فاثاب وعاقب فلن يخلو من ان يكون امر نفسه ونهاها وامر عبده ونهاها قالوا ومن المحال ان يكون امر نفسه ونهاها عندنا وعندهم فالواجب أن يكون أمر غير نفسه ونهى غيرها قالوا وإذ كان ذلك كذلك فلن يخلو من أن يكون أمر ليطاع, أمر ليطاع أو لا يطاع وإن كان أمر ليطاع فمعلوم أن الطاعة فعل المطيع والمعصية فعل العاصي وأن فعل الله وخلقه الذي ليس بكسب للعبد لا طاعة ولا معصية كما خلقه السماوات والأرض ليس بطاعه ولا معصية لأن ذلك ليس بكسب لأحد وأنه ليس فوق الله جل ثناؤه أحد يأمره وينهاه فيكون فعله طاعة أو معصية فالطاعة إنما هي الفعل الذي بحذائه أمر والمعصية كذلك فإن كان أمر لا ليطاع فقد المآثم عن الكفرة واللائمة عن العصاه فارتفع الثواب والعقاب إذ كان الثواب ثوابا على طاعته والعقاب عقابا على معصيته والمقصود من هذا إبطال الجهنية والمفجدة وأن الله جل وعلا أفضل إبداء حياً وفعلا وإرادة وبصيرة فمن طاعف له الجنة والثواب ومن عصى فله النار وهو سبحانه القاضي على كل شيء يهدي من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء وهم عبيده يفعلون ويختارون فمن وفقه الله وشرح ضده للخير فعل الخيرات ومن كان بضد ذلك فعل الشرور فهو ماجور على فعله الاختياري آثم على فعله المنكر لان له اختيارا وله اراده والله اعطاه اختيارا واعطاه اراده يفعل هذا وهذا نعم. الله. قالوا وفساد هذا القول اوضح من ان يحتاج إلى الاكثار في الإبانة عن جهل قائله مم. فإذا كان فساد قول القدريه القائلين بالتفويض وخطا قول جهم واصحابه القائلين بالاجب الاجبار صح قول القائلين من أهل الاثبات بالذي استشهدنا من الدلاله وهذا القول أعني قول أهل الإثبات المخالفين القدرية والجهمية هو الحق عندنا والصواب لدينا للعلل التي ذكرنا. وقول أنس بن مزمع. والرسول وأتباعه. أم في الاختلاف الرابع؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى القول في الاختلاف الرابع قال أبو جعفر ثم كان الاختلاف الرابع الذي حدث بعد هذا الاختلاف الثالث الذي ذكرناه وذلك اختلافهم بالكبائر وذلك اختلافهم كان الاختلاف الرابع الذي حدث بعد هذا الاختلاف الثالث الذي ذكرناه وذلك اختلافهم بالكبائر <تصفيق> فقال بعضهم هم كفار وهو قول الخوارج وقال بعضهم ليس بالكفار الذين تحل دماؤهم واموالهم ولكنهم كفار نعمه وهم منافقون لان لهم حكم لأن لهم حكم المؤمنين وقال اخرون ليسوا بمؤمنين ولا كفار ولكنهم فسقه اعداء الله ويوارثون في الدنيا ويوارثون في الدنيا المسلمين وينافسونهم ويحكم لهم بحكم الاسلام غير انهم من اهل النار مخلدون فيها وهذا قول المعتزله بل أقوال بعضهم ان هو كفار ونصاد وقال المعتزله انهم مسلمون في الحكم ولكن يخلدون في النار كل هذا أقوال باطله وما قوله السنه والجماعه انهم مسلمون وصار ناقص الايمان ضعفاء الايمان وليسوا بكفار ولا يخلدون في النار لو دخلوها بل تحت مشيئة الله فاذا مات على الزنا او شرب الخمر او العقول لوالدين او الربا فانه يكون معرضا لوعيد وعلى خطر من دخول النار ولكن ليس ولا وليس بمخلد في النار اذا دخلها خلافا يوم ومعجزه فقول الخوالي بتخفيذ العصاة وقول المعتزله بانهم مخلدون النار كلها قال بعض كما قال المؤلمين وكل أهل هذه المقالات الثلاث الذي وصفنا صفة قائليها يزعمون أن أهل الكبائر من أهل التوحيد مخلدون في النار لا يخرجون منها وقال آخرون أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين وحدوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقروا بشرائع الإسلام مؤمنون بإيمان جبريل وميكائيل وهم من أهل الجنة وقالوا لا يضرهم مع الإيمان ذنب صغيرة كانت أم كبيرة هذا قول مرجع هذا قول مرجعنا الله وقالوا لا يضرهم مع الايمان ذنب صغيره كانت او كبيره كما لا ينفع مع الشرك عمل قالوا والوعيد إنما هو لاهل الكفر بالله المكذبين بما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال اخرون هم مؤمنون غير انهم لما ركبوا من معاصي الله فاجترحوا الذنوب في مشيئه الله ان شاء عفا عنهم بفضله فادخلهم الجنه وان شاء عاقبهم بذنوبهم فانه يعاقبهم بقدر الذنب ثم يخرجهم من النار بعد التنفيص فيدخلهم الجنه وهذا قول اهل السنه هذا يقول اهل السنه ان العصاه اذا ماتوا على معاصيهم تحتمسيه ان شاء الله غفر لهم لتوتهم او لاعمالهم الطيبه وان شاء عذبهم على قدر جرائم اذا كانوا ماتوا عليها ثم بعد التطهير يدخلهم الله جاءنا قالوا ولا يجوز في عدله أن يعاقب عبده على ذنوبه ولا يجازيه على طاعته إياه قالوا بل الذي هو أولى به الأخذ بالصفح والفضل عن الجرم قالوا فإن, لم قالوا فإن هو لم يصفح عن الجرم وعاقب عليه فغير جائز أن لا يثيب على الطاعة لأن ترك الثواب على الطاعة مع العقاب على المعصية جور قالوا والله عدل لا يجوز والله عدل لا يجور وليس ذلك من صفته وقال آخرون فيهم هم مسلمون وليسوا بمؤمنين لأن المؤمن هو الولي المطيع لله قالوا وقول القائل فلان مؤمن مدح منه لمن وصفه قالوا والفاسق مذموم غير ممدوح عدو الله لا ولي له قالوا فغير جائز ان يوصف أعداء الله بصفة أوليائه أو أولياؤه بصفة أعدائه قالوا فاسمه الذي هو اسمه الفاسق الخبيث الرديء للمؤمن قالوا وتسميته مسلما باستسلامه لحكم الله الذي جعله حكما له ولأمثاله من الناس قال أبو جعفر والذي نقول معنى ذلك أنهم مؤمنون بالله ورسوله ولا نقولهم مؤمنون بالإطلاق لعلل سنذكرها بعد ونقولهم مسلمون بالإطلاق لأن الإسلام اسم للخضوع والاذعان فكل مذعن لحكم الإسلام ممن وحد الله وصدق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جاء به من عنده فهو مسلم ونقول هم مسلمون فسقط عصاة لله ولرسوله ولا ننزلهم جنة ولا نارا ولكن نقول كما قال الله تعالى ذكره ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فنقولهم في مشيئه الله تعالى ذكره ان شاء ان يعذبهم عذبهم وادخلهم النار بذنوبهم وان شاء عفا عنهم بفضله ورحمته فادخلهم الجنه غير انه ان ادخلهم النار فعاقبهم بها لم يخلدهم فيها ولكن يعاقبهم فيها بقدر اجرامهم ثم يخرجهم بعد عقوبته اياهم بقدر ما استحقوا فيدخلهم الجنه لان الله جلتنا لان الله جلتنا وهذا هو قول اهل السنه والجماعه وهذا هو قول اهل السنه والجماعه أنهم انهم تحت المسيئه ان شاء الله عذبهم وان شاء غفر لهم واذا عذبهم فلا يخلدون فعذبوا في النار على قدر ثم يخرجهم الله من النار الى الجنه فلا التطليل والتأمير وكان اللائق بمؤلفة يقول هذا قول الصحة. أصحاب النبي وقول أهل السنه والجماعة كان يصرح بهذا نعم نعم لعله ياتي نعم لأن الله جل تناؤه وعد على الطاعة الثواب وأوعد على المعصية العقاب ووعد ان يمحو بالحسنه السيئة ما لم تكن السيئة شركا فإذا كان ذلك كذلك فغير جائز أن يبطل بعقاب عبد على معصيته إياه ثوابه على طاعته لأن ذلك محوم بالسيئة الحسنة لا بالحسنة السيئة وذلك خلاف الوعد الذي وعد عباده وغير الذي هو وغير الذي هو موصو وغير الذي هو به موصوف من العدل والفضل والعفو عن الجرم والعدل العقاب على الجرم والثواب على الطاعة فأما المؤاخدة, فأما المؤاخدة على الذنب وترك الثواب والجزاء على الطاعة فلا عدل ولا فضل وليس من صفته أن يكون خارجا من إحدى هاتين الصفتين وبعد فإن الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متظاهرة بنقل من يمتنع في نقله الخطأ والسهو والكذب ويوجب نقله العلم أنه ذكر أن الله جل ثناؤه يخرج من النار قوما بعدما امتحشوا وصاروا حمما بذنوب كانوا أصابوها في الدنيا ثم يدخلهم الجنة وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وأنه عليه السلام يشفع لأمته إلى ربه عز وجل ذكره فيقال أخرج, منهم فيقال أخرج منها منهم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان في نظائر لما ذكرنا من الأخبار التي إن لم تثبت صحتها لم يصح عنه خبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو جعفر ثم كان الاختلاف الخامس وهو الاختلاف فيمن ثم <تصفيق> ثم كان الاختلاف الخامس وهو الاختلاف في من يستحق أن يسمى مؤمنا وهل يجوز أن يسمى أحد مؤمنا على الإطلاق أم ذلك غير جائز إلا موصولا بمشيئة الله جل ثناؤه فقال بعضهم الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة ولم يأت بالثالث في غير جائز أي أن يقال إنه مؤمن ولا في يقال له إن كان اللذان بهم المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وهو في العمل مفرط فمسلم وقال آخرون من أهل هذه المقالة إذ كان ذلك إذ كان كذلك فإننا نقول. هو مؤمن بالله ورسوله ولا نقول هو مؤمن على الإطلاق وقال آخرون من أهل هذه المقالة اذ كان كذلك فإنه يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن إلا مقيدا بالاستثناء فيقال هو مؤمن إن شاء الله وقال آخرون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وليس العمل من الإيمان في شيء لأن الإيمان في كلام العرب التصديق قالوا والعامل لا يقال له مصدق وإنما التصديق بالقلب واللسان قال فمتى صدق بقلبه ولسانه فهو مؤمن مسلم وقال آخرون الإيمان المعرفة بالقلب فمن عرف الله بقلبه وإن جحده بلسانه وفرط في الشرائع فهو مؤمن وقال آخرون الإيمان نفسه التصديق باللسان والإقرار بدون المعرفة والعمل قالوا لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب قالوا وبعد فإن معرفة الله جل ثناؤه ليس بكسب للعبد فيكون من معاني الإيمان والعمل من فرائض الله التي شرعها لعباده وليس ذلك بتوحيد أيضا قالوا وإيمان بلا, كسب العبد وقالوا وإيمان بلا كسب العبد من العمل الذي هو توحيد الله تعالى ذكره وإقرار منه بوحدانيته ونبوة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به من شرائع دينه قالوا فمتى أتى بذلك فهو مؤمن لا شك فيه قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندنا أن الإيمان اسم للتصديق, للتصديق كما قالته العرب وجاء به كتاب الله تعالى ذكره خبرا عن اخوه يوسف من قيلهم لأبيهم يعقوب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين بمعنى ما أنت بمصدق لنا على قيلنا غير ان المعنى الذي يستحق به اسم مؤمن بالإطلاق هو الجامع لمعاني الايمان وذلك اداء جميع فرائض الله تعالى ذكره من معرفه واقرار وعمل وهذا قول صحيح قول عمل وقول بقلب بالقلب وطلب اللسان وعمل بالجوارح هذا هو المؤمن يعني يدي ما اوجب الله بقلبه ولسانه وعمله وهذا قول أهل السنة والجمع فإذا أخل بواجب أو لك ركب معصية صار ناقص الايمان ضعيف الإيمان إذا كان أصل الايمان ثابت موحد لله ومن بالرسول صلى الله عليه وسلم منترب لما يوجب الكفر فإذا فعل شيء من المعاصي صار نقصا في إيمانه وضعفا في إيمانه وإنما يقول مؤمن إذا كان أدى الواجبات وترك المحارب والسلاف يقول ان شاء الله من باب التوارخ من باب الحيطه ان شاء الله اما لانه قد يكون قصر في العمل واما لمراعاه الموت هل يموت عليه عمل فيقول ان شاء الله والمقصود ان الايمان يزيد بالطاعات وينقص المعاصي فيقال لمن اتى بالقول والعمل مؤمن شهد الشهادتين وصدق بقلبه وعمل بجوالهم قد اوجب أوجب الله وترك ما حرم الله صار مؤمنا كاملا فإن نقص من عمل شيء صار من نقص الإيمان أما القول, القول والقلب لا بد منهما قول قول القلب اعتقاد قول القلب وعمل الخوف والرجاء ذلك والتصديق هو القول أفضل عنك في قول المؤلف إن الإيمان في لغة في العرب هو التصديق قول المؤلف إن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق هذا أصله لكن التصديق هو يكون بالقول ويكون بالعمل يكون باللسان يكون بالعمل تقول العرب حملت, حملت حملت صادقة إذا جد في قتال الكفار صار الحمل الصادقة فإذا عمل صار صادقا في قوله الذي يقول لنا صار فريضة ويؤديها هذا هو الصادق وإذا قال فريضه لم يؤديها صار قوله هنا ضعيفا ليس بصادق الصدق الكامل حتى يعمل وإذا قال الزكاه حق ولم يعمل صار قوله ناقصا وإيمانه ناقصا حتى يؤديها على هذا أن الإيمان في اللغة التصديق الجازي يكون, يكون تصديق بالقول ويكون بالعمل أيضا يكون من التصديق بالعمل أيضا من اللغة والذي يحمل على الكفار حملة قوية يقال صادر والذي يحمل ضعيف ويتقاخر ليس بصادر وذلك أن العارف المعتقد صحة ما والذي عرضه والذي يقال أني أكرم الضيف وأن أكرم الضيف حق ثم لا يكرمه ليس بصادر فإذا اكرم الضيف صار صادر يعمل عمل فلو قال الضيف أنه حق حق الكرامة يجب إكرامه ولكنه لا يكرمه ما كان صادعا كان ما كان او ضعفا مكذبا لعمله عمله مكذبا لقوله اليس التصديق يقابل الكذب يكون بالقلب القلب ويكون باللسان ويكون بالعمل هذا التصديق في البقاء وفي الشر لكن في محض اللغه اليس التصديق يقابل الكذب والايمان يقابل الكفر ويكون ويكون بالعمل ايضا الذي يقول ان اكرام الضيف حق هم لا يكرمه يهينه كاذب عمله كذب قوله عنك وذلك ان العارف المعتقد صحه ما عرف من توحيد الله تعالى ذكره وأسمائه وصفاته مصدق لله في خبره عن وحدانيته وأسمائه وصفاته فكذلك العارف بنبوة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعتقد صحة ذلك وصحة ما جاء به من فرائض الله وذلك أن معارف القلوب عندنا اكتساب العباد وأفعالهم وكذلك الإقرار باللسان بعد ثبوته وكذلك العمل بفرائض الله التي فرضها على عباده تصديق من العامل بعمله ذلك لله جل تناؤه ورسوله صلى الله عليه وسلم كما إقراره بوجوب فرض ذلك عليه تصديق منه لله ورسوله بإقراره أن ذلك له لازم فإذ كل هذه المعاني يستحق على كل واحد منها على كل واحد منهما على انفراده اسم الإيمان وكان العبد مأمورا بالقيام بجميعها فما هو مأمور ببعضها وإن كانت العقوبة على تضييع بعضها أغلب وفي تضييع بعضها أخف كان بينا أنه غير جائز تسمية أحد مؤمنا وصفه به مطلقا من غير وصل إلا لمن استكمل معاني التصديق إلا لمن استكمل معاني التصديق الذي هو جماع أداء جميع فرائض الله كما أن العلم الذي يأتي مطلقا هو العلم بما ينوب أمر الدين فلو أن قائلا قال لرجل عرف منه نوعا وذلك كرجل كان عالما بأحكام المواريث دون سائر علوم الدين فذكره ذاكر عند عندما يعتقد أن اسم عالم لا يلزمه بالإطلاق في أمر الدين إلا من قلنا إنه يلزمه فقال فلان عالم بالإطلاق ولم يصله فيقال فلان عالم بالفرائض أو بأحكام المواريث كان قد أخطأ في العبارة وأساء في المقالة لأنه وضع اسم العموم على خاص عندما لا يعلم مراده إن كان قائل ذلك أراد الخصوص وإن كان أراد العموم وهو يعلم أن هذا الاسم لا يستحق إلا من كان جامعاً علم جميع ما ينوب أمر الدين فقد كذب وكذلك القائل وكذلك القائل لمن لم يكن جامعاً أداء جميع فرائض الله عز ذكره من معرفة وإقرار وعمل هو مؤمن إما كاذب وإما مخطئ في العبارة مسيء في المقالة إذا لم يصلقيله إذا لم يصلقيله هو مؤمن بما هو به مؤمن لأن وصفنا وصفنا من وصفنا بهذه الصفة وتسميتناه هذه التسمية بالإطلاق إنما هو للمعاني الثلاثة التي قد ذكرنا فمن لم يكن جامعا ذلك فانما له ذلك الاسم بالخصوص فغير جائز وصف من كان له من صفات الايمان خاص ومن اسمائه بعض بصيغه العموم وتسميته باسم الكل ولكن الواجب ان يصل الواصف اذا وصف بذلك ان يقول له اذا عرف واقر وفرط في العمل هو مؤمن بالله ورسوله فإذا أقر بعد المعرفة بلسانه وصدق وعمل ولم تظهر منه موقده ولم تظهر منه موبقة ولم تعرف منه إلا المحافظة على أداء الفرائض قيل هو مؤمن إن شاء الله وإنما وصلنا, تسميتناه وإنما وصلنا تسميتنا إياه بذلك بقولنا إن شاء الله لأننا لا ندري هل هو مؤمن ضيع شيئا من فرائض الله عز ذكره أم لا بل سكون قلوبنا إلى أنه لا يخلو من تضيع ذلك أقرب منها إلى اليقين فإنه غير مضيع شيئا منها ولا مفرق فلذلك من وصفناه بالإيمان بالمشيئة إذ كان الاسم المطلق من أسماء الإيمان إنما هو الكمال فمن لم يكن مكملا جميع معانيه والأغلب عندنا أنه لا يكملها أحد لم يكن مستحقا اسم ذلك بالإطلاق والعموم الذي هو اسم الكمال لأن الناقص غير جائز تسميته بالكمال ولا البعض, بس ولا البعض باسم التام ولا الجزء باسم الكل قال ابو أهل سؤال أهل أهل أهل أهل أهل الله الله أهل في لأنه قد يكون قصرا في بعض العمل يقال إن شاء الله وبعضهم اراد بهذا الموت إن شاء الله لأن إن شاء الله يموت على الإيمان نعم وإيجاب الله عنك بعض السلف وجوب الاستثناء دمان دمان. لا يزكي نفسه يقولون إن شاء الله لا يزكي نفسه لأنه عند بعض عنده التفريق عنك قال أبو جعفر ثم كان الاختلاف السادس مؤلف يولام في هذا أنه ما ينسب لأهل السنة كان ينبغي له يقول هذا قول اهل السنه والجماعه هذا قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختار القول الصواب ولكن لا ينسبه الى اهل السنه ينبغي كان ينبغي للمؤلف رحمه الله اذا اختار الصواب يقول هذا قول اهل السنه والجماعه هذا قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان حتى يكون السامع على بصيره فالمؤلف هنا مقصر رحمه الله كلام كثير يتكلم كثيرا ولكن ما يعتني باضاح منه اهل السنه والجماعه وإن كان يختار الصواب يختار الصواب لكن لا ينسبه إلى السنة وينسب البدع إلى اهل البدع يقول هذا قول المرجع هذا قول الجهميه هذا قول معتزلة حتى يجره كما كما كان أبو الحسن الأشعلي الحسن الأشعلي وغيرهم وشريعة متنمية وغيرهم ينسبون الأقوال إلى أهلها والمؤلفون ما ينسبها إلى أهلها يأتي من اقوال مجردة هذا نقص نعم <تصفيق> <تصفيق> يعني أني ارجو ان شاء الله اني كملت موبخي من باب رجاء انه يحسن نقص